في الحتف يا قوات النخبه الحضرميه يا من داهمتم بيوت الامنين واعتقلتم العلماء والصالحين قسما برب العالمين اما كننا الله من رقابكم اجمعين لنرمي لنحصدنكم رمي اللوطيين ولنحصدنكم حصد المرتدين ومن ظن أن لن ينصر الله عباده المؤمنين فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ بنجينت في المكلا عاشقين العتوف لكل ما تمكنت عزت قواغيت انحلوا نمشي هذا في سبيل الله لو نفسي تنوف نفسها ورا نفسها لأ لاجلك يا الهي وانا شو بنجينت في المكلا عبورجينت في المكلا المكلّ المكلّ يا ظلّة الأبطان لا لا لا تبالوا بالظروف دكوا عميل الغرب جال عندكم يبغى للف يا البوح يا بن بريك ارجع مكم فعل الكشوف هنا وراكم يا عميل الغرب يا مرتد شوف يا ظلّة الأبطان لا لا لا تبالوا بالظروف دكّوا الغرب جال عندكم يبغى لنوف يلبو حسيني يا بن بريكر قامكم فعل الكشف حنا وراكم يا عميل الغرب يا مرتد شوف حنا وراكم يا عميل الغرب يا مرتد شوف, يا شوف, يا يا مرتد شوف, شوف. الله هو بغبغ فطول في المكل عاشق لكلمة قد قلتها هزت طواغت حلوف نبغى الشهادة في سبيل الله لو نفسي تنوف نفسه وراء نفس لأجلك يا إلهي شو أبوني جاهد في المكلة أبوني جاهد في المكلة يا نخبة الرد الحضارم كاسرين على نف، بالذابحين نعت لي جم الصدار بالقطوف، ما منا لا طاير اللبال جل أنت نف، حنا معنا الله في كل المعارك والرجوف، يا نخبه الرد الحضارم كاسرين على بالذبح جينا نعتلي لي الصداره الصدار بالقطوف ما منا لا طاير اللبال جل حنا معانا الله في كل المعارك والرجوف يا نخبة الرد الحضارم كاسرين على ذاب حجينا نعتلي قمه بالقطوف بالقطف ما نالا طائر لا بارجل انتنوف حنا معانا الله في كل المعارك والرجوف حنا معانا الله في كل لكلمة قد قلتها هزت طواغي حلف نبغى الشهاده في سبيل الله لو نفسي تنوف نفس وراء نفس لاجلك يا الهي وانا شو مؤمن جاهد في المكلف لكن كنا